Bismillahirrahmanirrahim İnna fatahna leke fetham mubina Li yufrala laka Allahu ma taqad دمi zembik ve ma taahhır ve yütemen iğmeti onu alayık ve yehdiyek الله da mıstaqima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 Li yuduxil al-mu'minin wal-mu'minate jannat tejrimi teptiha al-anharu khalidin fiha ve وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ Vazib Allah عليهم ve lâghnəm ve ağdələm jehanm ve saat mescira. Və Lâhî jundu səmavât ve alr. İnna erselnake şahiden ve mubessiren ve neziren وَرَسُولِهِ tu'minu billahi ve rasulihı ve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 Belznan tüm alayın kalb al Ressul ve Müminlere İla ahlîim abda ve zeyn zâlik fi qulubikum ve zeyn وَلَقُطْتُمْ قَوْمًا بُرَا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله وفرا الرحيم سيقول المخالفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرنا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 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتوحا قريبا وما غانم كثير وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَرَدَّ اللَّهُ مَظَالِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراضا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاض الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 Cedak Allahü Alâzim. Ağzı bıllahı min Şeytanı Râjim. Bismillâhü R-Rahmanı R-Rahim. Ve o, fa aydiyəhum ankum ve aydiyukum anhum bi bıtlı makkat mim بعد an ve Allahu bima tağmalun bıcira ve عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنون منا تلم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معروط بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَن تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ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 سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كزرع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ